De <Sess> pond بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وطيب الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم الى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنه نسير في هذه الحياه ونلتقي اهلنا ونلتقي جيراننا ونلتقي زملاءنا ونلتقي اصدقاءنا ونلتقي, ونلتقي اناسا ويحصل منا ومن هؤلاء تصرفات كثيرة وأفعال مختلفة نظن أحيانا عن بعد وعن قرب ظنونا بعضها حسن وبعضها سيئ ومن أجل الظنون السيئة سنتحدث هذا اليوم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الآخرين والظن بهم ظنا حسنا وأن نفرط في ظنوننا السيئة وخير لنا دائما أن نقتدي بن المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أفعال فتعالوا نعرف اليوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن في الآخرين رحبوا معي بداية بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم حياكم الله دكتور عمر و أهلا الظنون أو إحسان الظن في الآخرين هو موضوعنا في هذا اليوم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن بالآخرين؟ الحمد لله. صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله وعليه وصحبه وله ما بعد الله. الأصل <تصفيق> في الإنسان أن يكون حسن الظن بالآخرين. وهذه القرآن في هذا واضح جدا. يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن إثم. ولذلك هنا وفي الصحيحين أيضا من حديثه رواية. ياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث جمع العلماء رحمه الله تعالى بين هذه النصوص وما جاء في معناها بأن الأصل هو حمل الناس على المحمل الحسن ما لم تكن ثمة قراء تدعو إلى ذلك ولذلك جاءت الآية تنبؤ كثيرا من الظن لماذا لأن بعض الناس أو توجد قراء في بعض تصرف الناس وتصرفات الناس وأحوالهم لا يمكن الإنسان يكون مغفل كما قال عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني فتوجد قرائن لا يمكن أن يغفلها الإنسان تجعله يعني يرجح أن هذا الفعل يقصد به كذا أو يقصد به كذا لكن هذا ليس هو الأصل و هذا يعقوب عليه السلام فإنه لما ذهبوا أول مرة بيوسف و قصته المعروفة جاءوا مرة أخرى و له يا أبانا و منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل و إنا له الحافظ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم ميت. على أخيه من قبل إذن يعقوب عنده قرينة سابقة لم يظن هذا الظن هكذا من فراغ بل ثمت قراء ولهذا لهذا العلم رحمه الله قالوا إن إن إن إنه إذا وجدت قراء فإنه لا حرج الإنسان أن يكون محتاطا لكنه لا يحقق كما يقولون إذا ظننت فلا تحقق كما جاء في الآثار إلا بقرينة أما الأصل فهو حسن الظن وما دمنا دخلنا في هذا فإنه يعجبني الاستشهاد قبل أن أذكر شيء مواقفي عليه الصلاة والسلام بهذا بموقف عظيم يعني أذكر أنني تحدثت عنه في أكثر مناسبة وفي خطبة جمعة قلت ليتنا نقتدي بتلك النملة التي أخبرنا الله تعالى عن قصتها في القرآن الكريم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم شوف قامت ناصحه لقومها بأن يدخلوا مساكنهم لأن جيش سليمان قادم الآن ثم التمست العذراء لهم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم وهم لا يشعرون نملة تلتمس العذر في مقام تدري ما ثمرته موت يعني تقتل الأجناد والجيوش وتطأ هذه القرى من النمل ستكون مهلكة يعني بالنسبه لها نهاية الحياة ومع هذا لم تتوقع أو يعني لم يمنعها هذا من أن تلتمس العذر ل سليمان وجنوده عليهم هم السلام، وهم لا يشعرون. ليتنا نقتدي بهذه. لا بل أقول خير لنا أن نستشعر أيضا. وهذا القرآن على بالمناسبة يجب أن نعرف تماما أنه لا يمكن أبدا أن تذكر أي قصة في القرآن كو كانت قصيرة سطر سطر نصف كهذه القصة إلا من ورائها توجيه ربانيا ومن أعظم توجيهات في هذه القصة التماس إيش الأعذار للآخرين هذه نملة حشرة. التمست العذر لرجل آدمي ولرسول من بالعالمي ولجنوده ايضا ننتقل هنا الى حيث الروضة النبوية إلى حيث الخلق المحمدي لرسول الله عليه الصلاه والسلام <تصفيق> وجدت مواقف أرسل او ربى من خلالها الامه على هذا المبدا العظيم وهو قطع الظنون السيئه حينما توجد ملابسات قد تدعو الى ذلك جاءت أم المؤمنين صفية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها وارضاها في أيام اعتكافها وفي في ليل اعتكافه في رمضان جاءت تزوره كما كانت تفعل بعض أمهات المؤمنين فلما أراد أرادت أن ترجع أراد أن يقلبها إلى أهلها يعني يوصلها إلى البيت وكان هذا في الليل فلما مر فلما خرج مر رجلان فأسرعا يعني كانت مشيتهم العادية ثم لما رأى رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أسرع قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية فقال الرجلان سبحان الله يا رسول الله يعني لا يمكن أن نشك فيك لكن انظر ماذا قال عليه الصلاه والسلام وهو درس عظيم لكل إنسان مهما بلغ في الصلاح والتقى أن يزيل أسباب الظن السيئ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شر قال ابن عيينه وغيره من الأئمة هذا ليس مختصا بالرسول عليه الصلاة والسلام بل هو درس لكل أمة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في الزلل يعني قد يكون الرجلان لما قال سبحان الله هما صادقان سبحان الله صادقان هما لا يمكن أن يشك في رسول الله عليه الصلاة والسلام ابدا لكن يقول خشيا خشيا ان سلم ان ياتي الشيطان ويعمل الظنون السيئه فيهما المراه هذه من ولماذا خرج معها ومن تكون الى اخره فم فالشيطان ان بدا يعمل على هذا الوتر قد تكون النهايه سيئه ومزعجه فهو درس للامه كلها مهما بلغ الانسان في الصلاح والتقى ان يقطع الظنون السيئه وعليه اصلا قبل ذلك ان يتجنب ما يثير الشبهات والاشكالات عليه وهذا منطلق وهو ماخذوا حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهات إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه وعرضه قال أهل العلم وهذا أصل في أن يترك الإنسان ما يجلب له القذف في دينه أو في عرضه ابتداء يعني كما يقال ضربات استباقية أو عمليات استباقية أصلا أنت لا تفعل شيئا وإن كنت في نفسك وفي ذلك الفعل محقا ومصيبا وكالشمس بالنسبة لك الأمر لكن الناس لا يدركون التفاصيل لا تأتي وتركب امرأة معك أجنبية منك نعم وقد يعني أو أو تفعل فعلا دعنا من صورة المثال تفعل فعلا مع شدة وثوقك به ثم تقول الله يعلم صدق نيتك صحيح الله يعلم صدق نيتك لكن الناس لا يعلمون ذلك الناس لا على ذلك تأتي بالكلام لنفسك كما يقولون إيه لأنك لا لا تستطيع أن ت يعني أضرب لك مثال يعني تطبيق آخر تطبيق من واقعنا قبل يعني ثم نرجع إلى الهدي النبوي في مثال آخر يعني مثلاً قد آتي أنا في رمضان وأكون مسافراً وأفطرت برخصة الله لي في الصباح ما يمكن آتي أنا بعد أن وصلت إلى بلدي وما زال على الإفطار باقي ساعتين أو ثلاث و ماء في الشارع مثلا بحجة أنني إيش رخص لي في أول النهار و الله يعلم أنني ما أفطرت إلا بعذر ماذا سيقول الناس فلان يفطر أنا رأيته يفطر في نهار رمضان و رأيت أحد يقول له لا تشرب قال إلا بشرب أنا قد أفطرت في أول النهار هنا لا لا يسوغ لا يسوغ أن تأتي بمثل هذه الأفعال بحجة ماذا أنك صادق أو أنك معذور إلى آخره خذ من الأمثلة أيضا قبل إذا تأذن لي شيخ حول هذه النقطة بعض الناس ربما لا يهمه هذا المبدأ مبدأ كلام الناس كلام الناس مم. ويقول يا رجل الناس ما ي... ما هم تاركين مراقب الناس لو ما تهمه ولو وشوا ما راح يرضون عنه فسوي اللي عاجبك عليك من الناس هل هذا عم. مبدأ لا لا ليس بصحيح لا ليس بصحيح يعني حديث النعمان من اتقى التقشوبات فقد استبرأ لاحظ طلب البراءة لديني هو عرضه لا ينبغي الإنسان أن يكون في موضع التهم لأن هذا يعني يقذح فيه لأنه معناه أنه إذا لم يطلب البراءة لدينه هو عرضه فهو ممن وقع في الشبهات ومن وقع في الشبهات أو شكان يقع في الحرام أو شكان يقع في الحرام دعنا نضرب أمثلة يا أخي الكريم لأنني لاحظت أن هذه القضية صراحة يعني نجح الشيطان فيها صراحة يعني في تفكيك عراء الـ الـ هو هو أواصل المحبة بين اناس كثيرين جمعتهم سنين من الـ الـ الـ الـ كما يقال من عشرة العمر سواء بين الأزواج أو بين الأصدقاء في العمل أو بين الأغارب يعني مثلا أمر أنا بالسيارة وأرى زميلي وأخي الكريم عبد الرحمن العمري عند الإشارة والتفت هكذا ثم لا أسلم عليه ثم ينطرق عبد الرحمن يقول عمر ما سلم عليه ما فيه شايف النفسه مثلا ليش ما سلم علي عبد الرحمن هنا أمام أمرين إما أن يلتزم الهدي النبوي هنا ويقول لعله مهموم ما لعله مشغول نعم لعله مرآني لأن البصر احيانا قد يتجه لك لكن لا يرى يكون كما يقولون يعمل تعمل بصيرة بمعنى لا يرى الإنسان شيئا احيانا يقطع الإنسان الإشارة وهو لا يشعر ليس كذلك صحيح والإشارة أمامه حمراء هنا تنجح يا أبا أسامة في التماس أو في تطبيق الهدي النبوي لعل ولعل في المقابل سنكون ستكون أنت خالفت الهدي النبوي وحاشاك إن شاء الله اللي إلا ما تقول إيه أصلا هو يعني شايف النفسه هو لأنه كذا ما سلم عليه ثم يبدأ الشيطان ينفخ في هذا الظن السيء حتى يوقع في قلبك بغضي أو عدم خلاص تقول ما له علاقة يعني أنا تعاون مع هذا الرجل أو يصير بينه بينه السلاة ولا شيء خلاص وممكن تذهب إلى الجوال وتمسح الرقم هنا تصرفان أيهم أقرب وأحبوا إلى الله بلا شك التصرف الأول لا شك بلا شك التصرف الأول يمرض أحدهم أحد الناس يمرض ونعرف نماذج من هؤلاء الناس يمرض فلان ما زارني ليه يعني أنا لي حق وانا أنا لي كذا صحيح لك حق وكذا لكن قد يكون له عذر قد يكون ما علم بخبر مرضك اصلا قد يكون مسافر قد يكون عنده يعني عشرين عذر عشرين عذر سبعين عذر تعجبني كلمة تؤثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في هذا المقام يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا سبحان الله حقيقة لو طبقنا هذا المبدأ لتغيرت علاقتنا مع إخواننا الذين نتعامل معهم بكثرة لكن إن أردنا أن نقلب كل تصرف إلى بدأنا أن نحمله الحملات السيئة هنا لن تبقى لنا صلة ولا علاقة ولا شيء حتى مع الزوجه مع الاولاد احيانا الزوجه قد تطلق كلمه هي قصدت بذلك احسانا او قصدت بذلك خيرا او حتى ولنقل اخطات لكن فرق بين ان يقول الانسان والله مسكينه تعبانه مسكينه في كذا وبين ان يقول لا هي قصدت اهانتي وقصدت اذلالي وقصدت وقصدت ثم يبدا ينفخ الشيطان فيها حتى تكون النتيجه يا طلاق يا تقطيع ل او تهدم لبنيان لبنيان أنا الأسرة. في مثل هذا إذا تأذلي حتى في العلاقات الأخوية بين الأصدقاء بين الزملاء بين يعني حتى الزملاء في في في العمل يقدم أحيانا وهذا ملاحظ يعني على النطاقات إن شاء الله أنها ضيقة يقدم سوء الظن على إحسان الظن أحيانا لتصرفات تبدو من من من طرف تجاه آخر. أنا لا أريد الحديث عن هذه النقطة بقدر ما أريد الحديث عن نتائجها إذا قدمنا سوء الضن دائما في من حولنا ومن معنا كيف ستكون العلاقة إذن؟ لا شك أنها إلى, إلى،, إلى صرم وانقطاع النبي عليه أسفة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث جابر إن الشيطان عيس أن يعبده المسلوم في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم هذه هي حقيقة أنا أعتبرها شرارة للتحريش كون ما, أحمل ما يعني لا احمل التصرفات ولا الافعال الا على المحمل السيء انا اكون بذلك اديت مهمه يفرح بها الشيطان لكن حينما اقول لا لعل مراده كذا لعل مراده كذا كما قلت هذا هو الاصل ما لم تاتي قرائن كثيره فعلا تجتمع وتدل على ان هناك خطا هنا لا اتوقف بل اقول لصاحبي تعال يا اخي ترى تكرر من كذا يعني حتى لا نكون بعد أيضا مبارقين وإلغاء ال تكرر من كذا كذا مرة أتكلم في المجلس ثم تشككوني ثم تقول كذا ثم ترسل رسائل صراحة أنا تضايقت يعني لا هنا لا نتوقف ونقطع العلاقات وكل واحد يأخذ طريقه لا تعال نتصارح لماذا تفعل والله قد تسمع وأنا جربت هذا يا أبو سامة والله جربته كثيرا أسمع شيء أرى شيء يتكرر ثم أقول تعال أخ الكريم حصل منك أكثر موقف كذا ثم يقول لي والله الذي لا إله غيره والله ما عرّت هذا الذي في خاطرك نهائياً وأن أعتذر وأسف ثم نرجع حبايب خلاص ما ما صار شيء وربما احتجنا أن نرجع إلى إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلك القاعدة الذهبية التي خرجنا بها في حلقة ما ما حملك على ما هذا حملك هذا على هذا أحسن دعني أضرب أيضاً مثال في المعاملات يعني في قضية القصة صوفية كانت في جو من العبادة وفي رمضان وفي العشر الأواخر ومع ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع يعني هذه في موقف آخر وهو حقيقة جميل ويقع أحيانا هذا في المعاملات التجارية كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا مرة من إحدى الغزوات وكان من ضمن الجيش جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكان معه جمل رديء يعني ليس بذلك القوي يقول فدع له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فأدركته البركة فسبق فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري منه هذا الجمل قال اشترط يا رسول الله قال اشترط ماذا؟ قال اشترط حملانه إلى المدينة أنا أبيعك الجمل لكن أركب عليه الى المدينة يوصل إلى المدينة أسلمك البضاعة اللي هو الجمل أو السلع الذي وقع عليه الثمن فكان بسرعة سلم يقول تبيعني, تبيعني بكذا قال لا تبيعني بكذا قال لا فباعه بأوقية هذا مبلغ كبير جدا ثم لما جاء المدينة ثم جاء وهو في الطريق قال أتراني ما كستك يعني تظن مني الان غلبتك في شو اسمه في المزاوده في المال قال لا يا رسول الله قال لا فلما بلغ انظر الى الكرم النبوي لما وصل المدينه واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه الجمل قال لبلال رد عليه الجمل والثمن رد عليه الجمل والثمن فقضيه يعني احيانا في المعاملات التجاريه قد تحصل صفقه ثم ياتي تتم البيعه وكل فعلا كلا الطرفين صادق ثم يخرج هذا الرجل وياتي الناس كم باعك فلان؟ باعني بكذا أوه لعب عليك والامر ليس كذلك هم برضا واتفاق لكن قد ياتي بعض الناس وايش؟ ويوقد هذه النار فلان ترى كذا ترى كذا ترى كذا ترى كذا كما قلت ما لم يثبت على الطرف الاخر بقراء كثيره تدل على انه يعني محل للتهمه والا الاصل براءه البراءه الذمه وسلامه الصدور تجاه اخوان المسلمين يوما قال شاعر اذا ساء فعل المرء ساء ظنونه صدق ما يعتاده من توهم هل تؤيد ما في صح انا قد يكون دائما مثلا يقول انا ساكون كذا هو, هو كم يسمونه بالعقل الباطن قد يبرمج نفسه يعني على اشياء معينه ويقول فلان اصلا من حينه يتقصد كذا مم. فما تصدر منه كلمه الا ويحملها على الظن الاول الذي برمجه في نفسه والعكس سبحان الله تأتيك ال يأتيك البيت الآخر الذي يقول وعين الرضا أنكلم. عن كل عيب كليلة كما أن عين الصخت تبدو المساوية أنا والله أحب عبد الرحمن خلاص كل تصرف منه حتى لو لو هذا الموقف خطأ أقول إيه يمزح والله ضريف الرجل لكن شخص آخر وضعته في الصورة وضعته في العين ويعني خلاص أنا في نفسي إن هذا الرجل يتقصدني بالأذى والله لو يبتسم في وجهي إيش يقول يسخر مني أحنا. لو يسلم علي يقول هذا أصلا احتقار بس يبي يلني لاقي ثم يبدأ يفسر كل ظن وكل هذا من الشيطان نعوذ بالله من الشيطان ومن سوء ظن ومن كل عمل يباعدنا عن إحسان الظن وعن الهدي النبوي وعن اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الحلقة دكتور عمر أشكرك في نهايتها وأشكر المشاهدين الكرام على تفضلهم بالمتابعة لهذه الحلقة من حلقات مصابيح السنة نلتقيكم بإذن الله تعالى على خير نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ZANG